قيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لَهُمْ لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباً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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع دونه إلها لن ندعو من دونه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 إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات إِنَّا لا نضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عمل أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أَسَاوِرَ من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستبرق متكئين فيها على الأرانب وَإِكْنَامَ الثَّوَابِ وَحَسَنَةٌ مُرْتَفَقًا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جعلنا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أعنابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أكلها وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا قال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من لا انا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وَلَإِرُودْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا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 الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا um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 وخير وخير عقبى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 هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذي المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمين لفضيله <تصفيق> الدكتور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 فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِك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 لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا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 أريتني استطع ما أهلها، أي ضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أي ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرًا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا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 إن عذبوني وكانوا لا يستطيعون سماع، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَكْذَّبُ عِبَادِي مِن دُونِ أُولِيَاءَ إِنَّ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا